لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وإلا بالأمر ولو كيه الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعده كنته ورزم الأحساب Allah